استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زميلك. الأسرة والمهن. مرحباً، ماذا تعمل والدتك؟ والدتي مدرسة، تدرس في الثانوية. وما مهنة أختك؟ أختي عاملة، تعمل في المصنع. ما مهنة والدك؟ والدي طباخ. يطبخ في المطعم ما شاء الله أسرتك ماهرة شكرا لك أنا أحب عائلتي جدا